وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب ما الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا مَنْ بَلَا وَسَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ صلاح من ابائه وازواجه وذرياته انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات ومن نلتقي السيئات يومئذ فقد رحمته ومن تلقى السيئات يوما اذا فقد رحلته وذلك هو الفوز العظيم